يا الآن تبدأ الدور صدق الآن يعني عرفنا أننا بحاجة للتوحيد بحاجة إلى الحفظ بحاجة لنتعلم بحاجة أن نعمل بحاجة أن ندعو إلى توحيد الله أهل الشرك يعمل أهل الضلال يعمل ونحن لا نعمل لا يمكن فمن اليوم تبدأ ماذا تصنع تبدأ بمراجعة الأصول الثلاثة مع الاختبار حتى يعني تعتاد على الحفظ والمراجعة تجتمع أخواننا على القيل والقال والغيبة والنميمة وذكر العلماء وما إلى ذلك ما يصلحها هذه ليست مجال السلفية أخواننا كان الصحابة رضو الله عليهم يجتمعوا على ماذا يجتمع على المذاكرة علموا وتعلموا ويعلم بعضهم البعض لم يسمع قط في مجلس من مجال الشيخ الإسلام من تيمية رحمه الله غيبة أو نميمة كان الداخل إذا دخل إلى مجلس شيخ الإسلام رحمه الله تذكر الآخر فلا بد نغير مجالسنا أخوان أي مجلس تجلس فيه اليوم نتذاكر أصل الثلاثة اليوم نتذاكر قواعد أربع اليوم نتذاكر ابواب من كتاب التوحيد صحيح ما هي شروط الصلاة ما هي أركان الصلاة ما هي واجبات الصلاة وكذا تمشي على هذه الطريقة في السيارة في أي مكان تكون فنبدأ من اليوم يا أخوان لا تنتظر تقول والله فلان يأتينا بعد سنة يأتينا بعد سنتين يأتينا بعد كذا. تعاون اخواننا مع اخوانكم مع من تعرفوها اليوم عندكم من أخوانكم الذين درسوا وتعلموا درسوا من المشايخ تكونوا يد واحدة تكثر عندنا الحلق تكثر عندنا يكثر طلاب العلم تكثر سواد أمة النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء إن لم تبدأهم اليوم بالدعوة بدأوكم فإخواننا لا بد أن نتغير تغير من حالك كم ضاع من الأوقات كم ضاع من الأعمار خلقت حتى تكون عابد واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجه ولا تعدوا عيناك عنهم تريد زنة حياه الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطة لا استفاد شيء من هذه الدنيا الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى. يسر الله لنا أسباب الطاعة الآن لا بد نقتنمها فأخوانا يعني صدق لا بد أن نتقدم في العين لا بد أن نعمل لا بد أن نعلم والله محمد بن إبراهيم رحمه الله عندما كان يدرس الطلاب كان يعلم أن هؤلاء سيكون يوم من الأيام هم مشايخ تعب على هؤلاء الطلاب ارتاح من بعدهم اليوم إذا لم نتعب نحن تعب الأولاد من بعدنا, من بعدنا ما تجد أحد يعلمهم صح أي صحيح وكما تكونوا ولا عليكم يد واحدة نجتمع مع مشايخنا مع الطلاب الذين يعني عقدون الدورات توزيع الكتب كل واحد منا داعي الى الله شام أبا وكل واحد منا يسد ثغره فهذا الاخ يقول انا مسؤول عن الكتب وقال هذا مسؤول عن تنظيم الدورات وقال انا مسؤول عن تعليم الناس انا مسؤول عن التسميع للطلاب انا مسؤول عن تحذير الطلاب كل واحد يسد ثغره منا بهذا تسير الأمة أخواننا أما أننا نلعن نلعن الظلام، تعال وعلم وبين يا أخي الآن الشعب القطري اعتبركم ثلاثمائة ألف ثلاثمائة ألف المهم من في قطر اثنين مليون مثلا ما استجاب لك مليون كم يبقى عندك مليون تقدر عليهم ما تقدر خذ نصف مليون والله اللي يصد عنك كتركم صل من وصلك بما وصلك بها به به فصل من جاء اليك فرح اليه ومن جفاك فصد عنه فاخلي ياتيك ويساعدك معه ما استجاب الاول اذهب الى الثاني الثالث الرابع لماذا نركز على اشخاص معينين صح عندنا عوام عندنا طلاب جامع عندنا كذا تستطيع بإذن الله أن تنتشر الدعوة السلفية من هذه البلاد المباركة ما الإشكال يعني لازم تنتشر الدعوة السلفية من السعودية لا يا أخوانا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمة على الحق منصورة من السعودية قال من قطر؟ لا الحمد لله أنها لم تحصر لا بقبيلة أو بمكان حصرت بأوصاف طائفة منصورة قلة قال والله بعض الناس خذلنا يخذلون خالفنا بعض ويخالفون لكن ينصرهم الله لأنهم ما أرادوا الدنيا أرادوا نصره هذا الدين تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد ثم قال والعاقبة للمتقين والله انظر رجل واحد محمد عبد الوهاب كيف يعني هؤلاء كلهم ضد دعوة هذا الشيخ رحمه الله وانتشرت الدعوة قيل لأحد السلف: ألم تصدك المحن عن الطريق قال لولا المحن لشككت في الطريق يا أخي انت عليك تمشي يعذرك الله أما انك تقف ولا تصنع شيء وتقول أنا ما افتي نعم من قال لك تفتي اصلا ولا تتكلم بنصف كلمة أو بفتوى علم الناس التوحيد الذي أنت موقن منه مئة بالمئة. فتوى هيئة كبار العلماء في حكم السب في حكم كذا في حكم كذا في التحذير من داعش في التحذير من الخوارج وكذا ماذا تنتظر أخوانا تنتظر حتى يأتي هؤلاء ويعلموكم ويأخذ المساجد ويأخذوكم ويقتلوكم كما حدث في بعض البلدان صحيح تنتظروا هذا ما أدري. فلا بد أن نعمل أخوانا نكون يد واحد كنتم خير أمة أخرجت للناس بماذا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله تعب العلماء قبلكم وصنع وصنع وصنع لم نصنع نحن الان والله نحن في خطر وهذا أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم فانه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا عما كان زمن النبي عليه الصلاة والسلام قال فعليكم أي تمسكوا بسنتي اي طريقه النبي صلى الله عليه وسلم ف يعني العبرة يقول بالخواتين فالآن يا أخواننا يعني ما نريد أن تنتهي الدورة كل واحد يروح في حاله وانتهى الأمر وشهادة الزور أن ندرس كتاب التوحيد ما درسنا كتاب التوحيد أصلا هذا كله تشويق تمشي الأصول الثلاثة تراجعها من جديد حل الاختبار ثم القواعد وكذلك ثم الدروس المهمة ثم بعد هذا تبدأ بكتاب التوحيد تمشي فيه ثم بعد هذا الواسطية ثم بعد هذا بلوغ المرام وعلى هذا تكون من العلم للعلم كتب المتأخرين لا تنظر إليها صدق اعكف على هذه الكتب حفظ ودراسة والله تكون في خير فتاوى الصغار فتاوى كذا أرجع على هيئة كبار العلماء الشيخ بن بعد الشيخ بن عثيمين الشيخ الفوزان هؤلاء الكبار العلماء وترتاح يا أخوانا بالله لو تتلمذ واحد منا وقال انا أدرس وأحفظ وأراجع في كتب شيخ الإسلام التيمين وأعكف عليه إيش يخرج شيخ إسلام ثاني صح لكن المشكلة اليوم في يمين في أسار وكذا ولا نصل لشيء قوة أنفسكم وأهليكم نارا وقوده الناس والحجار. وأنا والله إخوان يعني كما قلت لكم في أول درس أن معاوية رضي الله عنه خطب في الناس وقال يا أيها الناس إني لست بخيركم ولكنني والله خير لكم. أنا والله لست بخيركم اعتذرا يعني وقفنا بعض الناس أو يعني أساءنا الأدب مع بعضكم. ان شاء الله يعني تعالى العذر عند كرام الناس مقبول وانا والله يعني جئت لهذه البلاد ولست بشيخ انا جئت اليكم حتى نتدارس ونكون يد واحدة امه واحدة قلب واحد نبي واحد شريعة واحدة قبلة واحدة وبهذا تسير الامة وتجتمع والله اخوانا اما اننا نفترق اذا كان عند البعض إشكال أو هذا قلنا تنظر في هذا الخلاف خلاف سائق لا إشكال خلاف غير سائق تعال نحكم الكتاب والسنة نرجع إلى كبار العلماء ونرتاح لماذا تتكلم في عرضي بعد أن أثب يا أخي تعال وتكلم آمان صنعت كذا وصنعت كذا وبيننا كذا ولماذا تصنع كذا هذا كان اللي يسمع الصحابة الله عليهم بالأمس أنا كنت أحديث الشباب زيد رضي الله عنه أصحاب الفرائض زيد مع ابن عباس رضي الله عنهم ابن عباس رضي الله عنهما قال لزيد في العمريتين قال الله سبحانه وتعالى يقول وولетه ابواه فلأمه ثلث زيد يقول لها ثلث الباقي قال زيد رضي الله عنه ابن عباس رضي الله عنهما قال يا ابن عباس أنا وأنت نفتي برأينا إخوانا لو واحد ينظر في أول وهله إلى هذا الكلام يقول زيد رد نص القرآن لو تتأمل في المسألة تجد الحق مع زيد لأن الاحتجاج من ابن عباس رضي الله عنهما في ماذا في المسألة إذا كان فيها اب وام فقط والمسألة الآن العمرية فيها اب وام مع أحد الزوجين فخرجت المسأل اختلف الصحابة ولما أدى هذا إلى التقاطع والتنافر والغيبة والنميمة وغير هذا فإحنا الآن ننظر في الأمور لابد أن نجتمع والله لابد أن نجتمع على ما اجتمع عليه الصحابة رضو الله عليهم صحيح من أسماء القرآن الفرقان يفرق بين الحق والباطل الباطل لا يرضى أحد وجد بعض البيل الناس ووضح وانصح وارجع إلى هيئة كبار العلماء وارجع إلى كذا وارجع إلى كذا أما مساء اختلف فيها الصحابة زل على يدين وزل على ركبتيه مثلا عندنا الآن أكل لحم الجزور. هذا لا دليل تقاوَت وقلنا نصلي خلف هذا وهو يصلي دون أن من أكل لحم الجزور ترى أنت تعتقد أن صلاة هذا باطل صلي خلفه قال الخلاف والشر نعم فالله الله يعني بهذا الدين ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين سائلك الله يوم القيامة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أدى الأمان ونصح الامه وبلغ وجاده في الله عقجال تقول نعم سائلك الله عن هذا الذي جاء به عليه الصلاة والسلام هل تعلمت؟ هل عملت؟ هل دعوت؟ هل صبرت؟ لابد أن تجيب عن هذه الأسئلة ف ودي والله اني اتي مره اخرى وادرس عليكم صدق ما المانع يا اخوان اي نعم كلانا نستفيد من بعض المره القادمه نريد ناتي وانتم حفظتم يا ما يصلح قال جاء فلان وعلان قبل من المشايخ ثم بعد هذا تدرس نفس المتون لماذا هذا هذا الزور هذا لاعب يخينا نريد نمشي نمضي. حضرت الدرس نعم تعال. اجلس كل ما لك رشيخ تذكر لي لا. او ستين بالمئة أقل شيء اما يأتي المشارك ويدرس وكذا ثم بعد هذا مثل العرس اي نعم يقول بعض في بعض البلدان يقول تأتي احيانا تأتي يعني بعض البلدان والله يجتمع امم مثل العرس طعام وشراب ثم يخرج بعض الناس يدخل بعض المحاضرات ثم يخرج تساله كيف المحاضر قال يا أخي سبحان الله والله ما شاء الله مؤصل فقيه هذا اصولي طيب ايش فهمت قال ولا شيء صحيح ام لا وقعنا اخواننا ولا لا انا يوم امسكت الطالب قال حضر دوره علميه سألته ايش الدورة العلمية قال هذه الدورة العلمية دورت بن سعدي قلت طيب ايش درسته؟ قال عشرة كتب عشرة متون طب اذكر لي هذا المتوم قال والله ما ادري يا رجل انا ما سألتك عما كان في هذه الدروس سألتك عن ماذا عن هذا المتوم فقال لي اي, إي اسبرد اتذكر قال اي اخذنا الثلاثة قلت أي قلنا. قلت لمن قال لبن سعدي والله بهذه الطريقة طيب المهم قلت يا أخي كيف برنامج الدورة قال برنامج نستيقظ وصل الفجر قلت وبعد قال الإفطار قلت بعد قلنا ننام إلى متى قال إلى الظهر وبعد الظهر قال نتغد قلت بعد الغداء قلنا نام إلى متى قال إلى العصر وبعد العصر قال نحفظ حديث قلت ما شاء الله جيد وبعدها نرتاح الى متى الى المغرب المغرب قال الدرس ماذا اخذتم قال والله ما ادري بعد العشاء قال العشاء ثم النوم والله ما يصلح اخواني ما يصلح هذا شاد الزور اذا حججت بمال أصله سحته فما حججت ولكن حجت العير يعني بعض الناس لو أنه جاء البعيد مكانه كان أحسن فما يصلح أنك تخرج من الدورة تقول والله ما فهمت شيء يا أخي تبلغ هذا الدين السحابة رضو الله عليهم بلغوا هذا الدين وعلموا وكذا أما حضور دورات وكل يوم دورة وفلان يأتي ويعني صدق يعني شوف الآن يعني جزاهم الله خير يعني أصحاب هذا المنزل وغيرهم ومن تكفل بالطعام والشراب وكذا هذه أموال مهدرة إذا كان ما ينفع ينفعها نذهب إلى الفلبينة ونذهب إلى كذا أحسن والله صدق أخوان إما أننا يعني نكون رجال نتعلم ونحفظ ونراجع ونضبط وكذا سبحان الله في أمور الدنيا والله ما نصنع هذا والله صدق صح إيه في المدرسة الذي ما يمشي يفصل في العسكريه الان عندك يصنع اشياء من الصباح وكذا ملتزم بكل شيء اما في الدروس العلميه تاخر يغيب لا يراجع كذا والله استفدنا كان عند طالب في نهايه الدرس اسال ماذا اخذنا قال اخذنا الكثير ماذا استفدنا قال استفدنا الكثير هذا الجواب سبحان الله إذا ما الفائدة من هذا يا تريد أن تخرج من هذه الدنيا كما يخرج كمكم الله الحمار ما تصنع شيء في هذه الدنيا ولا يكون لك أثر إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث لماذا تخرج من هذه الدنيا بلا أثر وانت تقدر الله سبحانه وتعالى أنعم عليك وكذا الله أحيانا يعني بعض العوام يصنعوا أشياء ما يصنعها طلاب العلم صحيح يعني يقول هذه الدورة وكذا الله قابلني رجل في الطائرة قال إلى أين قلت أذهب إلى منطقة كذا قال لماذا قلت والله تدعلس مع إخواني قال الله يوثقك وبعضش أنت تعب بعض الناس يعني يقول لا تذهب صحيح فأخواننا يعني نحن نريد موهم علي ولا كذا. يا أخي لكم الله سائلكم عن هذه الأوقات اللي مرت معنا هذه الدروس اللي أخذناها يسالنا الله عنها أخي راجع. احفظ كذا أنت الآن مسؤول عن نفسك فإما على ما ذكرنا في قصة من كلب الأسد والله أعلم وكفى بنفسك اليوم عليك حسين ذقي معنا درس إن شاء الله تعالى بعد صلاة الفجر في الأصول الستة إن شاء الله ما نتأخر عليكم من أجل الدواء يعني نصف ساعة وكذا وبعدها يعني يكون الحمد لله الفراق وأسأل الله سبحانه وتعالى لي وأقوم لكم التوفيق والسداد واستودعكم الله لا تضيع ودعه